ومن يشق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله, فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ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 لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لنا نصرا ننكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم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 أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعاً متفضعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.